إذ أنذر قومه بالأحقاف وَقَدْ خَلَتِ النظر من بين يديه من خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إلا الله إني أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ مذاب يوم عظيم أَجِئْتَنَا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما إِن كُنتَ مِنَ من الصادقين قال إنما العلم عِندَ اللَّهِ الله وبلغكم ما أرسلت به ولكن يراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل وديتهم قالوا هذا عارض ممترون بل هو ما به ريح فيها عذاب كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين ولو قد مكنناهم فيما إنما كناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله يوحى قبهم ما كانوا به يستهزئون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 Yeah. <laughs> يا قومنا أجيبوا دعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب دعي الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الأرض وَلَيْسَ له من دُونِهِ أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يَرَوْا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض ولم يَعْيَ بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا